إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن ظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهم والله متم النور، ولو كري الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كري المشركون يا أيها الذين آمنوا هل دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب نليم؟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 وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا عَيْشَ الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا أَصَالًا لِلَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ الْحَوَارِيُّ